لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ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 الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إني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 خبالا ودوا ما عانتتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخلق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 وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ وطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من بكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مساوين.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 يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَا أكلوا الرباء ضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين